النشرة الإخبارية لله در معسكر الأبطال وقع الرصاص على العدام متوالي حتى غدت همراتهم من رمينا مثقوبة الصفحات كالغربالي لله در معسكر الأبطال وقع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين عشرة هلكة من قوات مكافحة الإرهاب بمواجهات في سجن مدينة ديبوك جنوب العاصمة جاكرتا هلاك وإصابة 13 عنصرا من الجيش الليبي المرتد بعملية استشهادية شرق مدينة سيرت هلاك 48 عنصرا من الجيش النصيري باشتباكات في محيط مخيم اليرموك البداية من شرق آسيا تمكن عدد من جنود الخلافة الأسرى في سجن مدينة ديبوك جنوب مدينة جاكرتا في اندونوسيا من التزود بكمية من الأسلحة الرشاشة والمسدسات ليباغتوا حرس السجن ويشتبكوا مع قوات مكافحة الإرهاب فدارت اشتباكات عنيفة ما أسفر عن هلاك عشرة مرتدين وأسر آخر واغتنام كمية من الأسلحة الرشاشة نسأل الله بمنه وكرامه أن يفك أسرى إخواننا ولله الحمد والمنى أما في ولاية برقه انطلق لخ استشهادي أبو حفصة المهاجر نحو نقطة للجيش الليبي المرتد عند بوابة التسعين شرق مدينة سرت حيث تمكن من تجاوز الحواجز الأمنية ليفجر سيارته المفخخة في تجمع لعناصر النقطة وأسفرت العملية عن هلاك وإصابة ثلاثة عشر مرتدة وتدمير عدد من آلياتهم ولله الحمد وفي ولاية دمشق صد جنود الخلافة هجوما للجيش النصيري في محيط مخيم اليرموك جنوب دمشق حيث دارت اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة ما أسفر عنها هلاك ما لا يقل عن 48 عنصراء وتدمير دبابة وإعطاب جرافة ولله الحمد والمنة أما في ولاية كركوك فبفضل الله وحده كما عدد من جنود خلافة لدورية تقل عناصر من الحشد الرافضي على الطريق الرابط بين مدينتي الرياض والحويجة حيث قتلوا ثمانية منهم كما استهدف المجاهدون مقر للحشد العشائري المرتد بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية في قرية جحيش شمال الحويجة وعند قدوم دورية الحشد الرافضي لمؤزرة المرتدين جرى استهدافها بعبوة ناسفة ما أسفر عن تدمير الآلية وهلاك وإصابة من فيها في حين دمرت آلية الحشد العشائري وهلك وأصيب من كان فيها إثر استهدافها بعبوة ناسفة غربي الدبس ولله الحمد والمنى أخيرا إلى ولاية الفرات تم استهداف نقطة لجيش النصيري في منطقة السكرية بقذيفة صاروخية ولله الحمد والمنى وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين عشرة هلكة من قوات مكافحة الإرهاب بمواجهات في سجن مدينة ديبوك جنوب العاصمة جاكرتا هلاك وإصابة ثلاثة عشر عنصر من الجيش الليبي المرتد بعملية استشهادية شرق مدينة سرت. هلاك ثمانية وأربعين عنصر من الجيش النصيري باشتباكات في محيط مخيم اليرموك وتقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متوالي حتى غدت من